مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا شَرْبَةٌ لَمْ تَفْنُ وَظِلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِنْكَعُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النار